يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَانَ فِي هَذَا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على قد قلنا إذا فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْشُونَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا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 لو اقبلت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتزعم. وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَ النَّبِيُّ أَحَدٌ وكذلك أعفرنا لك قلبهم رجما بالغيب ويقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 ولا تطع من أرفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمر فرطا وقل يا من ربكم فمن Na <laughs>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 شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر دخل جنته وهو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 Terima kasih شَبَهْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِلْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا <تصفيق> لَقَدْ جِئْتُمُ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ نُرِهْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن Terima اذ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا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 الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما I كلام تستطيع مني صدر قال لقد اكتشفت شيئا نكرا ويستخرج Kevin! فَأَبِّغَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَسَبَهُمْ وَأَنْتَ